فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني ادم اما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم يقصون عليكم اياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون